عنهم لي عذيت لنجلي السيتر ما عدري ما عيدهم خرجل عنهم لي عذيت لنجلي السيتر ما عدري ما عيدهم خرجل بضع عين سي الحال جاي المقصطى فن وبسي ترى ما والمرسل عصرني وعيني شيفت من شي الدنيا سي ان تنسب الخيرني النفس احضرني يا خير العمل وين سيم عايش جايني بي وش كيف اور وصبعت ريت وقالها وميز زهري الطاحي ر هاي ام وباب يشفع عل امي واللي ينقذني من الجهل كسر يضلي حجزيت والخانه نسيت قوه ولا اصحاب عاد الزمن من عين دالبه حجي ما وعد قريب الوضح تريد تسمي هم حصيتك حجي له الصيب الشارع من لا يبشي ويذكو طيحتي وكسر الضيلع يا البشير داعيت سنعب ومحيا اهلي الايل يا داعي الايل يا بالحنس دركني يا داحي الباب يا بل يا داحي الله إلى خادم الزهراء سيد سعيد الصافي والبي يكتاب لما انت يطيحي <تصفيق> بمعضيلة وبشي الدين توقع <تصفيق> يا غيلي وانت يلتيحي الكي المشكيلة يا حمي جارك ويلعجب العجب تنشيتي فيا عقد الويله حشى امتى يخيب لو حد قال وبدمع على وانت لي هم فرقي لا شيء ظلم ويقرب ادركني يا داحي الباب يا بالحسن ادركني ادركني يا داحي الباب يا بالحسن بارك الله خادم حبيب. الى خادم الزهراء سيد سعيد الصافي. <متحدث> والبيك كانت انتيخي لما انتي طيحي بمعضي لك وبشي انت مش كل هالصيح يا علي والبيك تعني انت لما انت طيب حب مو عذيله وبشي انت وجع عياق مش يا حلم جارين كوي العنب تنچيتي فيا عقد الويله حاشا يا متاك بلا وقت قد sin روحي مشت بديل زامد كسري الضيلع ولما يسجي يظن لما ينتهي بعد يا غليل وياك احيص روحي مشت بيدي يلزمت كاسوي الظلع وللمسجدي ظنوني اعتينت هضموني ويبحزني رجعت ودموعي من ظيامي جيرت وقنفوصي طارني لا ذني يا حندار عيني طيف فت تعنيت كو عين دي عين سي اتعب ادريكني خادمك خادمك, خادمك الضيلع وللمسجد يضنوني اعتينت هضموني ويبحزني رجاعت ودموعي من ضيامي جيرت وقنفوض فوض صيطرني بلا ذنب يا حيداري وعيني طوفت تعنيتك وعين دي اعتاب وشلجا مردم وعين سيد شاب ادركني تلحزن طول الدهر يا واب يا واب يا واب ذهي أي لو ما فكر يا واب يا واب دقل لي وي محسن سقر دي قل ويا يا ايام محسن سقط البياب البياب يوم العصر والزهره الزقيه يوم العصر والزهرايا الزهراء